إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعشاب وزرعوا نخل صنوان وغير صنوان وزرعوا نخل صنوان وغير صنوان يسقى بما واحد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 الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أناقهم وأولئك الأغلال في أعلاقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.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 سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار أهو معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله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 وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء إلا كباسط إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وماه وببالغ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 قل أفتخلتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر قل هل يستوي العمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم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 كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاءً وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعه ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومؤاهم جهنم ومؤاهم جهنم وبأسمهاد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 ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا بطغاء وجه ربهم وقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم صبوا على نيته ويدرؤن بالحسنات السيئة أولئك لهم عقاب الدار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 الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآبا كذلك أرسلناك في أمّة قد خلت من قبلها أمّم لتتلوا عليهم لتتلوا عليهم الذين أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو رب لا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 ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صلوا قارعة أو تحل, قريبا أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد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 قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُ وَإِلَيْهِ مَآبٍ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍّ وَلَقَدْ رُسُلًا وَبَلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةٌ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِي بِآيَةٍ إلَّا بِإذنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجْلٍ كِتَابٌ يَلْحُظُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمَّ كِتَابٌ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 وَقَادِمَ كَرَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْرِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكَفَّارُ لِمَنْ أُنْطِبَ الدَّامُ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اسْتَمْسَنًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ قل كفّى بالله شهدا بيني وبينكم ومن عِدَّه علم الكتاب.